الحمد لله حمد لله أرض العالمين الحمد كثيرا مباركا طيبا كما يحب ربنا ويرضى وكما ينضيه جلال وجهه وعاوز سلطان الحمد لله قطع ولا عبدا ما حمده سبحانه الحاملوه وعبداً ما بطر عن ذكره جد جدال المرافلون وأشهد أن لا إله إلا الله أحد أحد فرد صنف لا والد ولا ولد ربي عزيز قادر له لديه قد جد أن سيدنا محمد العبده ورسوله وصفيه ومستفاده مجتباه الذي أختم الله فرحانه وتعالى بعمره تنبياً على الأدريش وتنبياً على عظيم أمره فقال عزيز القائل العمر به من العمر كل أطواري الأنوار تبصتها أقرار بجهاز مطلسية وجلاز مطلحية من أجل إدارة الظناء وإذاحة الظناء لتنوير الأسئلة من أموال المسحلة ودننات وعينات من الهدى والتقان بتحليل إخاذي من رفقة الضلال والتقان حيث أن الله أم أتلم على الصاحب هذا العمي العالب والنور الظاهر والسرع البالد صلاةً والسلامةً يقعانينه إلى مقال الوثيئة ويكونان لا يرمو للموجباً لشتاعة في يوم اللهم تعطيه مدر ورحيلة يا ذا الجلال الإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام أن بعد نرتي إحبار ورسيل الله يقول الحق تبارك وتعالى في الصادق الوحي من لبى الرحمن الرحيم والعقر إلا إن فانلت لقصر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبع الله صل على سيدنا حينة الأولين وصل على سيدنا محمد في الآخرين وصل على سيدنا محمد في الملئ الأعلى اخوة احضار رسول الله ان قيمة الوقت في الإسلام واعتبارها يجد عليه عمر القتل في سورة العصر ربنا سبحانه وتعالى اكثر من عصر والزمن هو ما يوقف به وهو الوقت أي ذلك هو الذي نمر من خلاله بالتعاقب وأجله ليل ونهاء وأجله ساعة وساعة وأقله دقيقة ودقيقة وأجبأ من ذلك لحظة هو الوقت الذي نمر من خلاله قصراً وقفراً ولا مذلك إذا أبو اغتيراً لذلك أحسن الله تبارك وتعالى بصورة العصر أي أحسن بحياة الإنسان وزمنه وعصره باعتباره مصدر ريوحه أو قصره فقالت تلحانه والعصر والأشياء التي أحسن الله تعالى بها في القرآن هذا القتل يدل على عظم جرمها وحينما نقول عظم المجرم لا ندل على الجريمة لا نقول عظم مسؤولية الملقاة على عادة الإنسان بالتعاون مع هذا الشيء المكتم به خصوصا حينما نكتشف الدمال بين الجوابقة وبين الشيء المكتم به فربنا النبارك وتعالى أختمني العصر باعتباره ذو الإنسان على قصرانه على أن الإنسان خاسر ولكن هذا القصر بهذا القصر ولكن يقرب الإنسان من هذا القصر لمتسع بأرضاعة أكام إذا تمكن من التجذب بها نجار مسمى قصرانه فكأن تورة العصر تصرح بمنصوقها إلى أن أزمنة الأسران والبوار هي إلا التي يذكر فيها الإنسان التشبه في هذه الأزمة الأرض وتنفح بمقابل إلى أن أزمنة الخير وأزمنة الربح وأزمنة العلوم والصراق هي تلك الأزمنة التي يتير فيها الإنسان على هذه الركائن الأربع والأزمة التي من خلاله يتمكن الإنسان من سنة المدافع وهذه الأعكام الأربع هي الإمام بالله جتلة وتقصيلة وضعته الأمل الطالح وضعته الطراط بالحق وضعته الطراط بالصبر إذا نظرنا إلى هذه الاركان في ترتيبها حسب ما ورد في الصوره نجد ان الصوره بدات باهم مسلمه الايمان وان ان العمل الصالح والتواضع الحق والتواضع الصرف هم اجزاء هذه كل ما اجزاء داخله في دائره الايمان ولكن عرفت علم هذه اجراءها بعززها أكبر أنصر يمكن أن تتشبث به ويظهر من خلال عمله وهذا يسمى عند أهل العلم للأصول عطف الخاص على العمل عطف خاص حواه العمل على عمل لإضعاب قيمته فيه فذكر ربنا تبارك وتعالى الإيمان على عمومه والإيمان لا بد له من أن يجتعد من الإنسان بثلاثة مراحل المرحلة الأولى أن يكون اعتقادك بجمائك أي بقلبك اعتقادا وضل أو بلغ منك رب حتى اليقين واليقين هو المرتبة التي إذا وصلها في بالإمام لا يشك أبدا لما آمن به وإذا أردت أن تصل إلى هذه المرتبة لابد أن تقابل إيمانك بلوابن المنطق المشريف وإذا وضعت وقابلت إيمانك مع منطق المجوم سوف يثبت إيمانك لأنك وافقت واقع صدق وماذا أن الله فضالك وتعالى هو الذي خلف هذا الثوم وهو الذي أزلنا هذا الإيمان فأبدا أبدا لم تجد ثمة مخالفة ولم تجب منك تنقض لأنك إن وارفقت هذا الإمام مع مجلولة في الواقع تجد أن الله تبارك وتعالى الذي صنع هو الذي شرع أدى له الخلف والأمر أي صاحب الصنعة وصاحب الشرعة ومن حكمة ربنا تبارك وتعالى أن يجعل الشرعة موافقة للصنعة وموافق بالشريعة بالصميعة هذا يسمى حكمة ومن أثناء الله صباح وتعالى الحكيم بمعنى ذو الرأي السبيل والقول السبيل والفعل السبيل ولا يكون فعلك سبيلا إلا إذا كان موافقا لمخترافة طبيعي لذلك كان القزم في هذا الزمن على روحي أول باعتبار الإيمان على دلالة الجنات أن اعتقادا يقينيا بعد ذلك يأتي العمل الصالح والعمل الصالح لا يبد أن يمر إليه ويقف إليه الإمام بمرحلة الثالثة فنقول الإمام اعتقاد بجنات وإقرار بجسام وعمل بمختبى الأركان والعمل بمختبى الأركان هو تصديق العبادات المرسولة لك على وجه التذلل لأن العبادة هي غاية التذلل لغاية التفضل من الله تبارك وتعالى وهي بحق مغارب الترق إلى المستوى الأعلى مستوى القربة من الله تبارك وتعالى وربنا تبارك وتعالى خلق الزمن كما خلق المكان كما خلق الأشياء المرهدان وخاصه بما شاء على ما شاء في أي رحمه شاء من قدر ما شاء له ذلك وقضاه في هذه الاشياء اظهار لتعظيمها لهم في اعقيتي في احتبال يقول الحسن البصري رحمه الله وينسب هذا بعضه ل عمر بن عبد العظيم رحمه الله قال الزمن ليلون ونهار هذا هو الزمن ليلون ونهار ثم قال الليل والنهار يعملان بيك فاعمل فيهما الليل والنهار يعملان بيك فيه فاعمل فيهما إذا سينا في الوقت في الإسلام اتجرب هذا القصر الكبير ومن ثم نبهنا ربنا صبارك وتعالى على قيمة استغلالها للوقت قبل أن يغفل منا في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم وكذلك من ضح عنه اغفل خمسا قبل خمس وطنها لها تعلق بالزمن وأكثر واحدة من هذه الخمس التي تعذ الركم الرسيم أي ذلك يحضر الأكام أربعة الوقت فارغك قبل شغل والقراء حيض الزلميج معطم <تصفيق> بالنسبة إله حينما تبه نفسك فائغا لا ليس لديك عمل تؤدي طبعا ليس عمل دنيا أما المسلم لا يتعطل ولا يتقاعد أبدا المسلم لا يتعطل ولا يتقاعد ومن ذمين التثنية أن يزمى الطالب في لطاقة المهنة هو طالب طالب من المهج إلى اللح هذه ليس مهنة وإنما قلت لجو يكون في الإنسان ومن دليل التثميات أن نزمي من أحيل على المعاش نتقاعد لأن المسلم لا يتقاعد قال ربنا قبارك وتعالى لموسى عليه السلام يا موسى خطوا شكايمات ختمت بهم كتابك إِنْ عَنُفَدْهِنَّ نَفَعَكَ الْعِلْمُ كُلُّكَ وَإِنَّا لا يَنْفَحْكَ شيء ومدى منها قال لا تدع محاربة الشيطان ما لام رؤك في جسدك فإن الشيطان لا يدع محاربتك أبداً والكلم الأخرى لا تأمن مكري حتى ترى نفسك في الجسنة وفي الجسنة أصاب آدمه أو آدم مع أصابته فلا تأمن مكري أبداً دعوة صريحة من ربنا تبارك وتعالى إلى عدم التعطيل وعدم التقائم من الكبح وقد قال ربنا تبارك وتعالى بإذن ذلك يا أيها الإنسان إنك تابع إلى ربك وليس إلى سنك ولا إلى عمرك ولا إلى تنغطك ولكن إلى ربك أي حينما يأتيك الحق باليقين ولا يأتي الحق باليقين إلا إذا حملتك برات المرض إنك كابح إلى ربك فلتسقط الصلاة على الإنسان بحال من رحوك في قيمة العقل إلا لأنه يدني أما إذا فقدت فقد ربي عنه لم تسقط الصلاة على الإنسان بحال كما فقط الصوم على المريض وعلى المشاكل وعلى الحائط ولكن الصلاة لا تسقطوا بحاجة إنما منعت منها الحاجة ولا تسقط قال منعات ولا تسقط عنها لذلك قال بيهن أن نفاقلنا ما قصة عقل ودين وقصرها بأحسن ما يمكن أن يضطر ما قصة عقل أي في الشهادة أن تضرنا إحداهما فتذكر إحداهما أخرى وقرأ حمد داخل السمع لكره احداهما الا اخرى ان تصيرها في شهاده الرجل وان لم تصان دينها لانها لا تصبر في حيضها جاء رجل الى رسول الله صلى فوجده في مسجد يقره الناس فذلك الرجل في مؤخره في المسجد فبنى جن الذي اضلم صلاته راه جالس ولم يصلي معهم فسألهن الصعفالة قال لما لم تطلع المعنى أليس رجلا مسلمة؟ أليس رجلا مسلمة معنى إما أن تكون معظة حاعدة أو أن تكون كافرة المجل لا يطلع إما أن يكون كافرة وإما أن يكون معظة حاعدة والرجل لا يعيب إذن لا تسقط عنه صلاة لحال من الأحوال فقدره الرجل لقد طلعت في لحاله قال إذا صليت ثم أتيت مجدنا فطل معنا إذا صليت في الحال ثم جدت مجد ما أتيت فطل معنا بإدراك فضلت الجماعة وهذا استغلامه أيضا لهذا الوقت ومنه قوله أن تريد الله عليه وسلم حجوا ألا ألا تحجوا أي استغلامي هذا الوقت اغسلم هذا الوقت قبل أن لا تجد اختلم الفرصة لتختلم فيها المكارب وتجدع عن نفذك فيها المكارب ولله ضر القائل الذي قال إن من المقد ضياع الوقت إن من المقد ضياع الوقت ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم حاته أنفسك قبل أن تحذب وهذا استغرامه الزمن الأعظم في الدنيا قبل أن يُغرِكَكَ يوم ليس فيه الزمن لذلك قال هذا يوم فكانت عجزة ألف سنة فكلما ترقيت إلا وستع الزمن إذا وصلت إلى الله عدم الزمن رسول صباحك وتعالى لا يدري عليه زمن معجز لا يدري عليه أبدا لأنه هو خالقه ولا يدر الخالق المغلوب على فريقه أبدا حتى قصل إلى مدى من عدم فيه الزمخ وبالنسبة لعلماء فلك يمكنهم أن يذهب هذه القضية بقضية اتتاء رقعة الزمن للصعود يعني اليوم على الزعب الأرضية 24 ساعة وعلى الزيخ 48 ساعة وعلى المشتري ضعف ذلك وعلى جحل ضعف ذلك وفي القيامون ضعف ذلك وإذا تجاوزنا طاقة الأخر الصصور ستجد الزمن يتباعه بقيمة أكبر حتى يصل إلى حديد آخرة فيصل اليوم الواحد بألف سنة أي كفي؟ أربع حيثة في ألف سنة فإذا أعطيت مرة أنك تستطيع أن إلى مستوى من عبده فيه الزمن وهو مستوى بدون ربنا صبرك والتعامل يقول ربنا صبرك والتعالى ربك فيما أساس الله الدار الآخرة ولا تمثى مصيبة من الدنيا قال الإمام مبارك رحمه الله ولا تمثى مصيبة من الدنيا أي كل حلال من الدنيا تسرح وقال وقلب أهل العلم أي حضبك من الدنيا من أجل الأخذ بالآخرة أي اغتنى وقتك في الدنيا لتأخذ بالآخرة ولكنت مصبك من الدنيا إنما مجدت في الدنيا لتأخذ هذا الموضوع من أجل الآخرة وقوم الإمام مالك لا يعرض هذا لأنك إن تحريت فين الحلال مجدت على ذلك والجزاءه هو مناط احتجاجك بالآخرة لديك من الحسنات ما تحجمي أن تتدامي عملك لتدخل الجنة لكن برم الله تبارك وتعالى لأننا نحفز بأعمالنا بعجالنا أن الله سيعاملنا بفضلنا بالعدل إذ لو عاملنا الله بالعدل لما دخل أحد الأدفة إلى الجنة لذلك يقول أن الفصلة حينما يدعو بالشفاعة اللهم بفضل كلا بعدل وقد فترى أنه من الصحابة بقوله لن يدخل أحد الجنة بعمله قال ولا أنت يا رسول الله قال ولا أنا إلا أن يتحمد الله برحمة إلا أن يترمد الله برحمة وقال بعض أهل التذكيات والرابح أي وابتغي فيما أتك ولكن فمصوبة من جنة والرابح أن تكون في مقام الاحترام ولا تمشا مصيبة من الدنيا اتهب المصيبة التي تحترس فيه من ان تسل ذلقا هاوية وان تميزك الاهواء عن ان تسلك الطريق الذي اولى لها. لو فكر الانسان فكر في ذاته الخالقه ثم مره ثم تودع ان جده كان موجودا ثم ما هذاه كان موجود انكمامات انه كانت موجوده في مامات اقهر اكبر كان موجودا في مامات كان موجودا في مامات رسولنا بعدين كان موجود في مامات هؤلاء الاحقار كانوا هذا جنق صوره من الذهب وهذا جنق هراما ليذعنا قدر الاباديه وهذا جنق واددنا ذل معرضنا لا يُعبد ولا يُحطى أمام أبو جمع أن يلتحق بربجهي للجلال أبدا إذا اقتمعتنا بأنني لن تدوم للدنيا هنا فأستغل هذه الدنيا من أجل البطر بالأخرة لو كنت أملك أن أريدها المعادة لغيجعتها لقد تركت الدنيا على الأخرة لكنك لا تستطيع فذكرت قيل على اخر من ان كلام اخر الاخره جابر بن عبد الله راى والده في المنام وهو عبد الله بن وتعالى انه رضى ابن ولد والده والد جابر الذي في مدينه المنصور غدا مع رسول الله صلى الله عليه ابنه جابر بن عبد الله لم يغد مع النبي صلى الله عليه وسلم بدر ولكن شهد مع كل غزواته ان الصغر في القدر كان عامل مشان في القصة. لن تشهد أبوه وآبوه لما انت عن حاله فهو عن حاله بخدر فقال لو قال لك الله تمنى ماذا تتمنى؟ قال لو قال لي ربي تمنى علي لتمنيتم أن نعيدني إلى الدنيا فتعج منه قال ولم تأذني إلى الدنيا أليس الأخرة قال لا أتمنى أن نعيدني إلى الدنيا لأموت مرضاً مخرى شهيداً بكري حينما ذاق هذه النفاذة التي أدته إلى النعيم الأكبر وهو فوض وما مثله فوض والزمن هكذا أيها الأخ الكريم يتكلم معنا ويحذرنا يقول النبي صلى الله عليه وسلم احمعوا جديدا وألقوا إليها الآذان ما من يوم جديد ما من يوم جديد تطلع عليه الشمس الا ويصرخ ويقول يسمعه كل مخلوقات الا الصغنن الذين لا يسمعون كل شيء يتمعه. ما من يوم جديد تطلع عليه الشمس الا ويصرخ ويقول عباد الله انا يوم جديد وَإِنِّي غَدًا عَلَيْكَ لَشَهِيدٍ سلام عليك فإنِّي لا أعود إلى يوم القيامة نحذرك يوم جديد وإنِّي غَدًا عَلَيْكَ لَشَهِيدٍ سلام عليك فإني يشهد علينا يشهد علينا اللحظات والدعوات والأزمنه والانكبات كل شيء ومن ذهب الجنون السماوات والارض اخو في رسول الله من زنيت في هذه الايام كن جميع الاجاز والسفيه ربنا يا رب اطلب لأن كائلة الميتة هو عطوة كأنك تبعثت والمسلم يجب أن يكون نشيطة هل لا نختلف لكن العطوة الصريفية فرصة لكثير من المال حينما يفرض لهم والوقت أن يقتغلون أن يقتغلون كيف تقتغلوا كيف ستستغل اجازتك الصيفيه اي مدرس كيف تستغل اجازتك الصيفيه يا رجل التعليم كيف ستستغل اجازتك الصيفيه اي تاجر كيف تستغل الاجازه الصيفيه كائنا منكم ولو كان اسبوعا واحدا كيف تستغلونها هل ثم اليوم فوق الرمال الزنبية وتحت أشعة في الشب الحائطة في فيما يتنوز والنحم الرخيص يمينا ويطار كل أليانك هاتذة هذا هو الاستغلاب؟ هذا هو الاستغلاب؟ أهاتذ عمر من نتلاب؟ بغض النظر عن جواز ذلك وعن الاتجنب لا يكون على طول من حق الإنسان أن يرقنا عن نفسه ويحمل أولاده في سياراته ويذهب بهم إلى البحر ويجلس على الشاطئ ويطبخ لبطعامة لرجل من الزوء هذا لا يقول أحد من نبعه لكن أن يكون زيدان كالصيف كله هكذا في الصباح والنساء والذي هذه الأيات تتشهد علينا أيها والله تتشهد علينا يوم القيامة بكل شيء نتعلم في. أجمل طريقة الاستعمال يومك أن تأخذ خلما وورقة وأن تكذب ابنك إن لم تستطع تأخذ خلما وورقة وتقصم الزمن اليومي إلى خمسة أو خارج واحده او اوقات الله التي هي اوقات الصلاه ثم اوقات الاقربين زياره وقصه الرحم ولا جد ضروري لانها تحت بعد اوقات ربنا تبارك وتعالى والرحم في الله لها اسما من اسمه من الرحمن وكانت معلقه بالعرش فقال لها الله تبارك وتعالى الله من وصلكي وقطع الله من قطعك قال الفترة من أراد أن يذذك الله له في عمله وينساء له في أدائه ثلاث الرحمة إن قطع الرحم من الأسباب المدمرة لأسلنة الإنسان وحياةه ولم كان بينك ومنه تباوض كل من الحق معك وذهب ولتذمروا الحكم قلنا ان الحق معك وذهب خطا تذمر لان الشيطان يمناك يقول لك ما هم لمشي في سمح ما مش مثل انا راض بثم موقف غير الا مشهد موقف موقف كبير على الصغير على يعني في مثل عام ليس في اهل التثابث ان الطالب يقول بما صح عنه إن صح عنه الله يحب معاه يرؤوا ويكره سبسافة دنيئها هل رأيتم رجالاً اجتمعوا حول مائدة فوقها رقعة الشطرات أو ما يشبهونها من النار إلا ويتحدثون في الغلبة أرض النميمة أرضي فحش كان أطلال دفعاً تقتل الوقت هل الوقت هو لقى الله يقتل؟ ماذا تبقى أفضل؟ تقصر الوقت تقصر الوقت كيف نعمل؟ في استجاد السيبئة في الطعب في الأعوام الناس في الغيبة حتى أضحف الغيبة عندنا فاكهة لذيبة حتى إذا العلماء والفقهاء والقراء لا أستثني أحد هكذا يقول سبل الوقت أخرج أوقات ربك وأوقات أقالبك ثم أوقات نفسك ووقت نفسك يجب أن يشكل الثلث من كل هذه الأوقات ربنا تواعد وتعامل مقدش تزد الوقت خمس صلوات يوم وبعض الأذكار وقراءة <تصفيق> القرآن كالأوراج نقول أول الله بنا لكن من الحقيقة أنت تستدين منها تظهر الآن الله أعلى لتستغل منها أكثر وتستجن منها يعني. فمثلا أكتبح أن تحفظ صفحة من القرآن كل يوم أو نصف صفحة في هذا الصيب تكتب برنامج وتلزم به نفسك برنامج كشاني كشاني أسراتك تحفظ أنت وأسراتك خمس آيات اليوم إذا لم تتفضل عن تحكم وتضحك خمس آيات اليوم استغلوها أيها الناس استغلوها حينما أرى رجلا في عمره ثمانين سنة وهو لا يحضر آية في كتاب الله أقول والله لو حفظ هذا الرجل في كل سنة في الآية لا حفظ طورة بأكمنها عدد آياتها ثمانين ماذا فعل؟ قد كنت عن آية واحدة عن آية واحدة نشغول لا سبب العقل الذي عشته الأواح حفظ القرآن الكريم ما تقدر عمي. او زائد هذا برنامه الخسري قراءة في الثفاف كتاب معينة كتاب قصة كتاب أجديد كتاب الثقة كتاب الحديد كتاب الثقافات القغى لا يظهر كذلك تقول الأنوان تب تقرأ هذا البرنامج أن أقرأ أن أمي العصة الصفيرة تحقون تريد زمدنا وقربت كتاب تولي كارنا وتهلت كالا استغيلا ثم أنت تلحق أولادك بالزوارات التكمنية الصدية لتقوية المنارات الذاتية الجسمانية والعقلية كيفية التخطيط وصناعة النجاح وصناعة التغييز والرياضة وغير ذلك مما لا مهدد متمكن او ان تتحق لتتعلم الرغم من النهار ما ينهارك ونحن العلم علموا أن المغاربة أكثر الناس تعداد في المستوى الجنوب تجدوا غضل الراحة يتكلم في العلمات في طلاعة المشعوب العالم هم المغاربة لكنهم يتبعون هذا الذكاء في الله كفتان في التنوير في الترقة في الاختياجات في إداء المسلمين في هدم السنة في إداية أعراضنا وعيد رسول الله صلى الله عليه وسلم نكتخر بكوننا أمزى الشعوب ويجب أن نكتخر أكثر إذا استغنالنا هذا الذكاء لطريء الأم جمعات لطريق البشرية إنك إن معك أيها الأب سيكون نتاجك نتاجك الذي تخرجه ورعت أكثر من العمارات التي شيدتها شارقة إذا كنت عمرتها مستهرائي سيتقادل عليها الناس والله ين يبقلك برحمة ولكن إن بنيت من الناس رجالا شافقي المنال يبنون المستقبل حتى إذا فعل هذا فعلاً طالعاً في المصورة قال لهنا رحم الله ولليك أولاً يسمعه الإنفان من الإنفان لا أسألها عرضاً يقول رحم الله ولليك كذب من مرايو الرحمة عليك وعنده في قبرك استغذي الوقت إذا تقل نفسك فلمش أبنائك أقول قولي هذا واتقصر الله عنه لسائل الحمد للجاه الحمد لله للذي شرفنا للذي والذي وجعله من أجلد وروحك الأسباب الموطرة العزيز والهاب والطلاط ربي والسلام على النبي صدنا والأصحاب الذين تلقوا بالقرآن لسان النبي ربط الأفضار ونقلوا إلينا السادس والسان العبد الحمد لله رب تعالى يقعنا لي إلى مقام الإحسان ويكتب ما فهم القرآن وينتق ألسنتنا بحكمة البيان ويدخلنا في الضمان إِنَّ عَرَّانِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهُمْ سُلْطَانٍ آمين آمين, آمين. إخوتي أحضر الله في هذا الصدق استغلال أن أفضل طفية من أجل أبناء السرعة أنا أريد على القرآن الكريم لماذا؟ اسمع أيها ماذا يقول الحبيب محمد قوله ما علم الشنط في الشيء ثقل ما يحاسب الابن أباه يوم القيامه اسمعني اذا وضع قرن هذا اول ما يحاسب الابن امامه يوم القيامه على السلام هل اختار الامه في خطبتها ان ترثنا عقبه في بها هل اخترت له أمة؟ هل حقيقة عرضها؟ هل نسلته لنفسك؟ من أبوك حس وأولده فإنه ينادون يوم القيامة بأسمائه؟ تخيل يوم القيامة ينادى على ذلك يا ذكر ولا يذكرين؟ وهو عربي ابن, ابن عربي ابن عربي ابن عربي أنت كوريا أين وجدت هذا الاسم في مسلسل؟ من أين فرعتين من المكسيق؟ ثم من تركيا ثم من أمريكا من قباريكا هو عبرنا الاسمات ماذا يحفظ تسمي أبداً؟ ولا تسمي بالإثم الذي يليق به باخل الإكلام ويحفظ الأفضل لا أصل أربطه من بابي لا أبداً فأنا عربي وأمي ليست عربية وأكثر بكوني بوجيتين ليس أبداً عنصرية حينما نذكر العربة نذكر في عربية في القرآن لنذكر الأصول ونذكر فروع ما ترافق علينا العربية وحبنا من الإيمان إن شاء الله وليس هذا نذكر إلى اللغة بقوها أبداً فالإفلام فتح للجميع أن يدخل فيه ويثموا بعيد لغتي كانت لكن الحفاظ على العربية يجب أن يكون مسؤولية المسلمين جميعا وقد تفع عن اللغة العربية غير العرب كباوين لم يكن عارب ينفضل وهو الذي وضع للعرب كتاب الذي الكتاب لم يجد له اسمان إلا أن يسمى الكتاب على جرار كتاب الأرض لما تضعها الكتاب لأنه حفظاً نظراً الذي أُنزل لها كتاب فاسمه الكتاب ويسمه كتاب كباوين الكتاب والذين نقل لنين القراعات فيهم عرب ينفضل قال في الإمام الشرطي الله عليه أبو عمره والصبيب المعامل صريحهم والباقي أحاق صبيب المعامل معناه من القراء السرعة المعروض إليه بأدى لا تجد فيه إلا عربيان والباقي كلهم أعاجي أبو عمر النصري وابن عامل الشام أما الإمام نافع ثالث من أصبهان المبكع قبله كثير ثالثي أيضا حمز بن حديد الزيادة الكوفي ليس عربية الكثائي ليس عربية ترجوه هذا معا الذين حملوا لواء العربية ولواء السؤال غيروا عرب وهذا الجميل على أنه دفعوا عن رؤتنا نحن دفعوا عن رؤتنا نحن إخوة أحضار رسول الله السؤال الثالث الذي يحاسبك عليه ابنك كن الاول ان يقطع طلب امه والثاني ان يقطع طلب اسمه فهل عن اللهم اجعلنا هذا هادئ من واثق واذا ظفرنا لنصرف عننا كل شر من الذنوب والعيان معصومه ولا سمع فينا ولا منا ولا معبث في ولا محروم واجعل اللهم من النار بعقبه وادخلنا الجنه برحمتك يا عزيز يا رفاق يا أخى الرحيمين يا رب العزيز اللهم ضمن موت الشهداء وعيش السعداء ونبل النبلاء وحلم الأنبياء وكرامة الأولياء يا لا يشغله سمع عن سمع ولا تغلطه المتائم ولا يدرمه من حاف المرحين ألفنا يا ربنا رب عقلك ألفنا يا ربنا رب عقلك وحلاة وثماثراته وحلاة وثماثراته ربنا لا تدع في مقامنا هذا ذنبك إلا أخذتك ولا عيبا إلا فضرتك ولا ذينا إلا قضيتك ولا نريما إلا شفيتك ولا غاببا إلا أحضرتك ولا مسجونا إلا أطلقتك ولا بيتا إلا رحمتك ولا حادثا من حوالي الجنية لك فيها ايضا ولن فيها صلاه لله يسترنا وقضيتها يا ارحم الراحمين اللهم ارسلنا اليك ردا جميلا امين اللهم ارسلنا اليك ردا جميلا امين اللهم ارسلنا اليك ردا جميلا فاتقنا تقوى واجتئها لتقي من ذكائها انت وليها ومولاها انت وليها ومولاها اللهم اذنك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو انزلته في كتابك أو عزلته أحداً من خلقك أو اصطرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم بحفظنا ونور قدورنا وشجال أحزاننا وذهاب همنا وظمونا إلى اللهم إلى الى جناتك يا جنات الجنه اللهم اثلج نفوسنا به القول واجتنا منها الفولن ولعنا بما يقال له يوم القيامه اقرا وارتق ورت كما كنت ترتق في الدنيا امين اللهم انا نسالك بكل اسمك الحليه لاحنائك الحسنى وصفاكك العليا أن تتع여 لما من المطلوبين يا الله يعلم يا أحمامolorوو يا الله يا حلم يا, يا, يا الله يا سلام يا الله يا مؤمن يا الله يا مهيم يا الله يا عليم يا الله يا حكيم يا الله يا حليم يا الله يا قهار يا الله يا جبار يا الله يا مصاوع يا الله يا ملك يا الله يا مالك يا الله يا منيك يا الله يا ذو العرش والجلال يا ذو الملك والملكوت فطر لهم آليه المؤمنين جلاله الملك وحضره الثابت فاعله لنا يا رب الخير برتقي اللهم اطهر على غرب النفائس وطوب اللهم من حواشي الشياطين والموالد واقر عينه لولي عهده يظله فسائر اخواني اللهم انصر اخواننا في فلسطين اللهم انصر اخواننا في كل مكان في العالم اللهم انصرهم على اعذابه واذابه اصر الدين الغاصبين اللهم كيدهم في نصورهم أهلا. اللهم ادعى كيدهم في نصورهم وتدميرهم في تجريرهم يا رب العظيم. وادعى تجريرهم في تجريرهم يا رب العظيم. اللهم اللهم نور الاسلام والمسلمين اللهم نور الاسلام والمسلمين بين المؤمنين فهم كل تقالب صدورنا اللهم تمم صدور لصولنا الاحكام والاحكام والاغلال ومكاره الشيطان اللهم إنا نعلم بك من الخيانة ونسألك ثمانا الصيانة وحسن الثيانة الله صل على سيدنا محمد في الأولين وصل على سيدنا محمد في الآخرين وصل على سيدنا محمد في المنهج الأعلى إلى يوم الدين وأخي الصلاة إن الصلاة تنهى عن فحشاء والموكة وذبح الله أكبر والله يعدم ما تصمع سيستروا محتدين وطراسوا الحقم والله حاذوا بين المناكم والأقدام سد الخلل لا تداروا برجا للشيطان العين محلها السجود والمينة محلها القلب راقب الله في صلاتك وصول صلات المودع اللهم إطلاق الله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملء يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إهدنا الصراط المستقيم جراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين <كتصفيق> في تهدون نريد سيهدني والتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاه مما رزقناه وَاظْهَرُ الْكِبْرَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ أَعْطِنَا نُورًا مِنكَ يَوْمَ الدِّينِ وَاجْعَلْ لَنَا بُدًّا إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ لمن لا يكلف الله نفسا الا وسعها